بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب الأول نا لعلي حي، فنضرب عنكم الذكر صفح أن كنتم قوم. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يَفْعَلُ من نبي إلا كانوا به ۚ وَأَهْلَكْنَا أَشَدْتَ مِنْهُمْ بَقُشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ ولئن ان من خلق السماء والارض لا يقولون خلقهم لنعذ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 والذين نزل من السماء أم بقدر فأنشرنا به فذت ما كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من قول كي ما تركبون مما تركمون لتستنوا ثم تذكروا نعم ما تروا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 فهو به مستمسكون بل قالوا ما أرسلنا من قبلك في قرية فانظر كيف كان بل متعتها لما <تصفيق> هذا القرآن ولا رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة رب نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا فقوم تم درجات رب تكا <تصفيق> خيرٌ <تصفيق> كل بيوتهم أبواة وسرا عليها يتكئون وذو وإن كل ذلك لما مس عل حيات الدنيا والآخرة إن ذربك للمتقين. وَمَنْ يَأْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينًا إنهم لا يصدونهم عن سبيله ويحسبون أنهم مبتذون. Hattā'i vāja. لِيَذْكُرُوا فضلَ اللهِ يومَ لم تنقموا في العذاب في مشركو Afأنت tushm'i al-sum'a Aot tehdi al-um'ya Waman kan ورهبن بك فإنا منهم منتقمون لَّسْ أَلَمَّ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مُرْسَلِينَ إِلَى الْقُرَى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون lํา manjaအ the هم العذاب إذا هم فلما كشفنا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 أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَثَرْتُمْ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ تخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فَلَمَّا à saúg مِنْهُمْ kom mihummpa فاجعلناهم سلفا ومفلا للآخرين ولما قوم يريدون المال واما سان لا وقالوا آلهتنا خير أم ما ضربوه لك إلا جبلا بل هم قوم خصيمون، إنه إلا عبد أمنا ولئه وجعلناهم فل Uh <laughs> oh. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَإِذَا هِيَ تَفَصَّلَتْ بِهَا لكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما ¡Ahhh! <tose> فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ لهم بغتة وهم لا يشعرون الأخ بعضهم لبعض نعذوا إلا المستقيم <تصفيق> يا عبادي لا Thank <laughs> وفيها ما تشتهيه الأنفس وتذب الآيون وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِكْتُمُهَا بِمَا كُنْتُمْ تَأْمَّلُونَ لَكُمْ وفيها فاكنة كثيرة منها سأكلون ولم نقم ولكن كانوا مباليين ونادوا يا مالك ليقبضوا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 ام اثرا امرا فاننا مبرمون هم يحسبون ان ما لا ن ما وسروا وهم وانا جواههم ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد وَالْحَكِيمُ الْعَلِيمُ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ الْكُتْبَ مَا وَفِي وَمَا بَيْنَهُمْ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 Väläin سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ mm, فكور. وقيل لي يا رب إنها أصبح عنهم وكل سلام فسوف يعلمون